Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi faqir al-samaati wa al-ard jaalil al-malaikat rusulun uli ajnihathim athla wa tula wa ruba' yazeedu fil-hulq ma شيء قدير ما يفتح الله للناس من, من رحمه سلام لها وما يمسك فانا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس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 يَكْفُوهُ عَذَوٌّ إِنَّمَا يَدْعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيِ الَّذِينَ كَفَعُوْ لَهُ عَذَوٌّ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نعفرة لهم نعفرة وأجر كبير أثمان زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء غَدَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُسَيِّرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيْتٍ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ 122. 123. 124. 125. 126. 125. 126. 127. 127. 138. 139. 149. 141. 151. 151. 152. 152. ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من مقفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر Vasu minua on murrettu, ilman että kiitän, ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون, وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل وسخر الشمس والخمر كل يجري لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْوَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ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 وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُمُ ثِقْلٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِلَّا مَا 122 rubb بِالْغَيْبِ bil الصَّلَاةَ wa تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى nasir 125 مَا yastawil aamaa albassir وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَنَالَ إِنَّ اللَّهَ يُصْبِحُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُصْمِعٍ فِي حق بشير ونذير وإمّن أمّة إلا خلاف فيها الذين وإي يكذب كفّ قد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسولهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المُنير ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكيف كانَ لَنَا كُنُر أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد وبيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدوان فوانُهُ كَذَلِك إِ ماَا الله مِن عبَادِ وَأَقَامُ وَذِقْنَا لَهُمْ سُرًّا وَعَلَانِيَتَيْنِ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَنكَبُرَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدي يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أسر من ذهب ونؤاء ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا داغ المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نظر والذين كفروا لهن رجهم ما لا يقضى عليهم فيموتون لا يقضى عليهم مِنْ ولا يخفف عليهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم فيها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 إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه علي بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره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 لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا الله يمسكُ السَّمواتِ وَالْأَربَأَ تَزول وَل إِ زَلَةَ إِ أَمْسَكَهُمَا مِنْ حَد مِن بَعْده بَِّهُ كَ خَليمًَا غَفُور إَِّ اللهَّ يُمسكُ السَّمواتِ ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا أي منهم لا نذير لا يكون أهدا من إحدى الأمم فَلَمَّا جَاءَهُم مُّذَكِّرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا سَيِّئًا وَلَا يَنطِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَمَّا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِّئَهُ وَلَمَّا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلَ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ حُوَّهُ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُعْجِزَهُ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قديرا وَلَوْ الله الناس بما كَسَبُوا مَا تَرَكَ على ظهرها من دابة ولكن 124. 5. 6. 7. فَإِذَا 9. 10. فَإِنَّ 11. 12. 12. 13.